ثم سوَّاه ونفَخَ فيه من روحه وجعل لكم السَّمَعَ والبصَارَ والأفْئِدَةَ أَلِيْلَمَ مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقاء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 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جاءنما من الجنة والناس أجمعين فلوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤواة، فلهم جنات المؤواة بما كانوا يعملون. وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَشَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِن كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُو قُعْدَةٍ نَارٌ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تكذبون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 تظر إنهم تظيرون